أمتي كانت لا تضل وهن أمة كانت من خير الأمم همها دين الله هم من نعم همها يسمو ويعلو للقمم أمتي كانت لا تضل وهن أمة كانت من خير الأمم هادين الله من نعم هم واسم ويعلو للقمم يوم كان الصحب يرجولا جنان كانت الدنيا لهم تحت القدم نصر دين المولى لهم بثار واشعار وفواد وعلم يوم كان الصحب يرجولا جنان كانت الدنيا لهم تحت القدم نصر دين لهم وفواد كانت لا تضل أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم هادين اللهم نعم همها اسم ويعلو للقمم أمتي كانت لا تغل وهم أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم هادين اللهم نعم همها اسم ويعلو للقمم سيف ديني قد على شمل الجبال وقفارا وبحارا وتمر رغم الكافر يعلو صغار يرتدي الذل ويرشكن سيف ديني قد على شمال الجبال مقفرا وبحارا وتمرغم الكافر يعلو صغار يرتدي الذل ويبشك النعم امتي كانت لا تضل وهن كانت من خير الامم همها دين الله من هم نعم همها يسمو ويعلو للقمم امتي كانت لا تضل وهن كانت من خير الامم همها دين الله هم من نعم همها اسم ويعلو للقمم ورساء لهم وسبيل لنا ورجال منهم مال من غنم حمل النفس على كفل المنون وحمد الدين كما تحمل هرم ولساب لهم وسبيل لنا ورجال منهم مال من غنم حمل النفس على كفل المنون وحمد الدين كما تحمل هرم امتي كانت لا تضل وهن امة كانت خير الأمم هم دين لا هم أنعم همها يسم ويعلل القبم <تصفيق> أمتي كانت لا تضل وهن أمة كانت من خير الأمم هم دين لا هم نعم همها يسم <تصفيق> يا أسود الدنيا رمز الجهاد في زمار قادع عربهم عجم في زمان صغة الأن فتسود ويقود الناس أبلهم قزم <تصفيق> يا أسود <الدنيا تصفيق> الدنيا رمز الجهاد في زمان قادع بهم عجم في زمار نصات العنث تسود ويقود الناس قبلهم قزم. أمتي كانت لا تقلوها أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم النعم همها يسمو ويعلل أمتي كانت لا تقلوها أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم النعم همها يسمو ويعلل القمام صولة الصحاب في النزال وقتل الباغ ومن لهم عصم واذكرون لأم أم جاد الصحاب عمر الفارق حمزة العلم صول صولة الصحاب في النزال المقتول الباقى ومله معصم مدكر لم جد أم جاد الصحاب عمر الفارق حمزة العلم أمتي كانت لا تغل وهن همة كانت من خير الأمم همها دين الله هم هادين اللهم نعهم هم ها اسم ويعل للقمام أمتي كانت لا تغل وهن همة أنت من خير الأمم همّه دين اللهم هم نعمه مه اسمه يعلو للقمة سيف ربي وزبير والرواح جعفر يمضي وللموت ثم اقتفوا هدي رسولنا الإمام محمد الهادي وسيد الأمم سيف ربي وزبير والرواح جعفر يمضي وللموت لثم اقتفوا هدي رسولنا الإمام محمد الهادي وسيد الأمم محمد سيد الهاد وسيد الأمم